إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُ مُرُ فَأَنْتَ فَكُونَ فَالِقُ الْأَضْحَى وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 mõni võ screwsid, soa see on kindb KE ö brightnessed ja sogutid. Suukü wa huwa alladhi anzala نُورِجُ نَا مِنْ خُضِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ وَمِنَنَّ خخْلِمِ طَلعغاَكٍ وَانُ دَانيَةُمْ وَجَن النَّكِ مِنْ أَنَّابِ وَزَّتَُ وَرُ مََ مُشْتَ بِغَ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقومه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 بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ Wa bi kulli